كَرَؤُلُ الْأَلْبَابِ وَوَهَبَ مَالِ دَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِينِ صَافِنَاتُ الْجِيَادِ فقال إنني أحببت حب الخير على ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فقفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتن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 فسقَرَنَ لَهُ الريَّحَ تجري بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَاءٍ وَغُوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقرَّعِينَ فِي الْأَشْفَادِ هَذَا عَطَاءٌ ويمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر أبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب